قُلْ يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هو الغفور